لآن موسوعه النابلسي ر للعلوم الاسلاميه م ي فقال الكافرون هذا شيء عجيب أ اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص ا ل أ ر ض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أ م ر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها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 تبصره وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به ف أ ن ب ت ن ا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعادوا و ف ر موسوعه إ النابلسي ن و و ط أ ص ا ك ة وقوم للعلوم ك ك الاسلاميه فحق د أ اسماء الله خ ا ل ح س ل ى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 إ ل ا لديه رقيب عتيد رقيب و ج ا ء ت سكرة ا ل م و ت ب ا ل ح ق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 الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب, فألقياه في العذاب الشديد, فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إ ل ي ك م وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أ ن ا بظلام وما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 هذا, هذا ما توعدون لكل أ و ا ب حفيظ من خشي, الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام, ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيه لدينا موسوعه ز ي د النابلسي ق ه للعلوم ا ش ا س ل ا م ي ه ا س و ا في الله ب ا د ا ل ح ي ص س ن في ذلك لذكرى. ان في ذلك لذكرا لذكرى لمن كان له قلب, لذكرى لمن كان له قلب. أ و أ ل ق ى السمع وهو شهيد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 بالقرآن فذكر بالقران من يخاف وعيد